ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وَآتَ الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولائك أن يكونوا من المهتدين. أجل كان Kuhuna ka midi ayy asirrati inosu agay Kuna sahabtana tafsirka, Qur'anka, min surati tawba ka mida Hayyadda tawani ytoban yhä sidiadadna waakua yhä minna Isla surat ka Surat dan suratu Yukuri Mandona Tubada Yakahli Deha Sura tu Tauba Sura Disagalati Surada Tir Siga Guranga Karim Kawakomu Anna Bakoliya Tavani Yafar Surab Makay Mukabila Una Tirsi Gafatia Kunadamaina Sura Tunas Sura Tauba Sura Di Sagalat Bain Nukunis Tauba wa Surah Madaniya ولبن من آخر ما نزل بالمدينة وهي كسر دقائم الدينة وغدا بأي كمية قصة كارينتا موجين آية من أولها إلى أربعين آية وعلى رسولك عليه صلاة وسلام هنا أغريه أحل سارة من دوب قارها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعوك أغريه في موسم حج عام تسع من الإجر سنة كيف سغالد حجي ايي لوو اقريي سبنوس انا كيتو مناد بو حجيي فاد انتي سند ككويتو بناد بيجي شدحات نوا ودنت كل كاسوره توبه قمنجليا من اخر ما نزل ايين كمتاي سوره دي سو دغاي كون يغو دندايي سوره توبه راه ادغار ايلاذا اي لو وداقن فقل يا توبن يا سدحا سوره كلا القرانكا تباعد نوعه ويبس لآن قل كهو هي الوحيدة فصورة كريئة هي كمية صورة لها قرآنك هي أنبس الله أما السبب فيها سبب كصورة طوبة ينبس لآله فاختلف العلماء فيها بين بيعلم دليهين سدعبه وهوه ولوح إليه سورة طوبة هي سورة الأنفاء الكون الرئيسي ويسكت باعد kafada badagal iyo arimaasay ka sheekaynayaan qol kamar ka dagal ka sheekaynayaan labaduba ay madani yihiin qoladii qoraal ka ahay ee rasuulka kaleey salaatu wabara uu qori jiray ayaa waxii moodan isku surad inay yihiin ila anfal كل لبادنا صورة قارة يا صورة الطبوة داريه صورة البقرة وعلي عمران والنساء والمائدة والأنعام والأفواه داريه كل كان مركز طوبي الله يسوقها بأمثال امثال لاجي اذا صورتي هرة بردارة هي لبادنا صورة ايش كسو هذا لا يا يا كراني يالكم مودن انا ايشكم مديهن اقدر بس يوما هذه هي فكرة أخرى صورة طوبة وحكاة ليس هو حمان تلوي يقال حرير كاراقوس وحكاة ليسي بل مئي دقال يتعقل وحي جيري المسلم يقال كم حيزي يلقو قورعي إذن دقال الإعلاني يحرير لكاراقوي يعداوض لموجي يأس غبان كريم يعني حريص لحصو قل قال بسم الله الرحمن الرحيم هدول على الرحمه نحرس ما يكون توصيصة تقال هيحرير لك على جوزي عداودنا نحرس ما جوكته أيضا مردان نحرس يجري صورة دون أي ساق أو تميد بس يمكن أرسل محمودنا مش تقال بله موجي عبرن بيجاره إذا تري لا تلقا دنا جي لكن مركان ب أيضا الأب بولي البدر المسلمين تعتقادي القايدون في لا ترسل لا يجي waka dagaal ba laa ilaaniyey koradi dagaa iyo xiri kale goosi iyo injiro ballaaysu faristo saakarki dondan aydaas oo suu ala kun ka suradu waxay tilmaamayso iyo bisim baan is qaban kare badan waxa weey qur'aanka hadiila qoraayay amarka salaatu wa sanaay bilawaneeso meshad bisindiga sura dan magaca ku magaaba ayadan ayada ku xijiye hadii caamar xalaga qadan jiye isna jibriil bawo sheegi jiray halka bisin ha oran fa nabi muhammadna bisin ha lugu dhiga li adamil amri inan dadki qori jire quraanka la farin tarteed ayaa loo daayay ka tiradaba sura tawba dabada ugaarka bisin lahain ama uladi lamuje haloga sagu ama yidi amfaal isku ama amarna nabiba halwaayo aba ada gar ka ileedahay suratu tauba bisin male inta kale quraankaana bisin Lahain male, male waayata suratu tauba yahaada buxori galwatan iy sagal ayadadu in kasto kitabkayga u boqol iyo saddan digay qol iyo labatan iy sagal وماركا صدنكي مدبولا ايهاي قال تعالى خبئو حجر سبحانه براءة من الله ورسوله هذه براءة سورة دامكي صدقته سنة كي, كي النبي عليه الصلاة والسلام سنة تسع من الهجرة وكاسي مغيهاي سقال سنة مكة المكرمة مدينة وكوسوغيهاي ايها سبنون الوحجية دمعي هذا نوال نو قن او شركجي جاتي تي دندايو فتمك ووحو دعي عام ثمان من الهجره قال النبي يقول 60 سنه ما قيهي سنه كاشدي دين رمضان لما ترك باب مكله فوري كلما مركا ولي خياتك شركيك لغما فرحلن حداكو فخاسا رسول بنو علي صلاه و سلام افنتمي والله حقي وعارمك سلم مرلي لكن دقم كيف الجري فخاسا رسولك عليه صلاه و سلام حقوقي ساداي اسقو دقمكي دبا يا جاهلي قاوني لا ضوافه يوم تن علي صلاه و سلام وسعجيو حقي يا باذ قسم الله حدان قوردان او بيسي سنيننا خيانه انه والله سنتك ويسك باغذي سوبانا حسكين ابو بكر بوه ايانوها ديكي ووهو ايرا ديك او مد حجيسي علي ابي طالب بالك دفا ديكي هلي مركو ابو بكر كده باييمين ايضاها اول كيدا سورة اول كيدا أي ايه رسولكو ايرا عاليا وذيك ايضا اغرناي بقنك عربتي اهان جيرتاي منك مسؤولك ام كده دوحيك ايه افكي ساكوها دلا ووهو ايرا أبو بكر نوى أمير الحج حجك فرنتيسة أيوك مسؤولي هو إيالي هذا هو إيضاث ما لا يقول مكوهري أيضوه مركب وذلك عربت الله قيسين إنه سنعجك أكدد بيعدوني الخات يهلي يلا حجك إنه ينبقي دوني فالله دو ما ضعودي فالله وضجري ما لنته اللي حلالي وما لنته بيش عرفه يوم العج الأكبر أي طبنك آي Affar biologa marinta kapilla vatsalla sija, vallossa maffaraj, valuutu sana, sana tkawalla, vedi jatovan ja vedi jatovan kapillot, kua sendaha aprat, affar biologa idun kufi lan, kua laava unur sata, tavatet ballen melijin, iskura darmi maju, unka sana tkawalla tahiraj. Haddi haram kheijama xa' eti lagatahiraj, sirki jaljatkis, ajus sana tsa' aishvin, minne للك أو نظيفة صوبنا عجيين خالة تعالى فبوحجر براءة بنا المريد وعقائسة هذه مدام براءة بنا المريدو بنا المريد هو حيكات من الله إبوين عجي والرسوله صوبانه بيكات من بنا المريد وحلق بنا المريد ووحدا بلغوا إلى الذين وحقوا آهاتم حدا المسلمين تتين من المشركين كو أبي عباده إبادا وداجية، هذه ماشي الغلا واقعي، إن حرير جري ديتاي أي واحد قرادي لا قرادي إن يفر بلوط كو على أبو رفسان، فسيح أيها المشركون قالوا واحد صعدان في الأرض تلك جديسة أربعة شورين أفر بلوط ما صعدن ما كبالاباتا مالنت أو جيزيك فارين تا يوم الحج الأكبر مش عارفه توبان كده افر تعبلو اي هذول خصون يسانو وحا دانن لهيدن اما دينيدي كمغنا كدنغوت دين تنتي نوروسده ففد السوروريه والم واحد قال اوقات انكم في دينك غير معجز لله يبوينه كو او دايرين كره ان هذا غير كوتينو ملا تبتام بقدره الله وحلم الله اي عيدينكوا يا والله محيط بالكافرين علما وقدرا وانا اللي ذن أقياهي او أودنا الله اللي ذنك الله هدر وكيف يسكي بي كجرتين إذاً إبا عيدي قرين كرين صلاباغنا الله هدر مغزي الكافرين بها لمن الدلين أيوه وفي في الدنيا والآخرة دل بوكوله ياهي الدنيا هذا الحمين اخيرا عادت أبداً لك ايو أي أي كلغا أي أي أي أي أي سا قالا marke xaqi diide aya duusooda lugu hukumay wa adan u geyshin minallahi abawina xaqi aya warkan la isku geysiinaya qor rasuulihi rasulki xaqi aya la isku geysiinaya ilaa nas sadidelki walu geysiinaya muslimiy galbaho gaadayn أرى علماء كجرت ما هو يوم الحج الأكبر؟ قولوا أحينا وما وأما لنت سكاراتك وحي قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج حرفه سوبنا أجي الحجك هو حرفه أي أدليش ذلك جمهور العلماء وحي قبطه إنه يوم الحج الأكبر لبقره الموت إلا أمك أعضي سورة قلوي أولا هولا ما ما او لا حاجك الله سميه أنت ودا بدل مالنت الى عن مالنت تو بنا شنسي باردا او سدانا واجب تاي لبانا اركانت هي ايا دعدا اولا واجي دمرك بريو جمرة العقبه ايا لطوره ووجه جمره العقبه مركي لا دورانا وعلى سميه ادب خيغا او هي دور اكو مركو توره دغها ايو غورا يا لهو وحاحبه مركي لا توره بغحه جمره العقبه وحي غورا انا لو ورجيفو ان شاء الله حي هاي سبع وواجب اقح جمره العقبه العج. جورع وواجب دي واجبات العيد غورا حولها نواسيد وكله قفدي كنت الغلام في ديوبه كنت الله حي انا واواجب سبع على ما لث السماء لو بدا ركني هواف الإفاضة والسعي واللبطير ما لنت أسأل الله سمعي قف كان هراوس سمعين سعيك أما ما لنت أحذر داري ضعفي الزحمة أنا أكبغي هواف الإفاضة يسعي ما لنت أسأل يوم الحجير أكبر إذن أفرت عمل واركانت إياك من واجبات أما شأنت أسأل الله وبه يحصل التحلل الأول لنت أمرك الله سمعينا وهنا وين با حلال كل كلمه ادوات قياس اي لا اسكو مع حوانتي حلال بين كل معلوماته ثلاثه دنبه على بنكه لذي يتو بنكه سبع يتو بنكه يدو نوبدي عان لياهي در عادي الله قبو لما يرسى ادل مرسدي حوانكه لو تورنتروداي ايا جمره العقبه الله كننايا ايا جمره العقبه الله كننايا اذا يوم الحج الاكبر القول الراجح فما لين تكبيش تظن تعي بدل السميو أقاصيس كما كان ما لين تاسو كذا أن الله إبا بريء وحذاء إبا أب هو أب مجيران من المشركين إلهي قالوا وحش هو مجيران أن الله إبا بريء وحذاء إبا هو مجيران أب من المشركين قالوا والرسوله رسول كان قالوا وحذاء هو انت عن اللي الرسول قالوا وحقو الجرين وانت قالوا ايه هذين مسلق قتل درمان سوالالهن ما همارك فانتبتم ايها المشركون قالوا هدالي ابو النقطان وكفره كان نقطانه بيه الرسول رميسان ورعالان فهو نقص الله قال لماذا كان نقطان قول النقطان اسلامية ايمان ايه خير في اعنام لكم ادينك في عنطاء وإن توليتم حداد قال جيتتانو أن الإيمان والطاعة فبقى رسول روميتو إيا رائدو حداد قجيتتانو ديدان فأعلموه هذا أنكم إذن كمشركين غير معجزين إلى كوة مقدالية إنا غير كوتين وأن الله محيط عليكم علما وقدرة وقال ليذن أجيهي إياه وظ ليذن كقعن سريه إلا فضب وبشر وكيسيكي بيكو جيرتا رسول الله أشك الذي نوها كفروق لعذاب أشك أليم حنو جيون في الدنيا والآخرة عذاب كينا الدمار إيهالات دون ان دونك اللقو عذابا يا أشك آخرانا إنا الجهنم سوكيس إن أشك وإنا الجهنم لمحيطة بالكافرين إنا الكوبيس أشك تلا مركي أو قالذي اللي يري أفرطابي لوضوحه كذا مبين يفضح عليه ذي أفرطاه كذا مبينة من ذمري كرتر مل خل بني بكر اللي يري أو حرم كأختي دقي جيته كسوق بالله الله هاي أسام كي ايا كيجبين يا قالذي إلا غيره باي الذين قالوا معاهن آهتكم أطلب بالله إن من المشركين قالا ذاك ميرا ثم أدار بالله إن كجدار لم ينقصكم أنا إذن كذن من شيء وحذ من بنود الاتفاق والمعاهدة قضيتي الله شو وافق الو باللماي أن قضب بمن إلى لي بلن قادي نشرد اللباد ولم يظهروا أنا جعنسين عليكم إذن كدوسين أحدا غف أو قال هذا إذن لدك لا تعلم أيش أن ركب كبير إن هو حتى طليه إلى رثين هذيرته وحكالمية قرقار قاله هو إذن كذركين ما ينسمي لا حق بيان إذن كبيرين ولا هب بيان إذن كبيرين ولا قاذي إذا يا كبيرا ولا الرأي والمشهور المشهور أبني يتربعين حتى يندد كبيرين أو إذن أينهو كالمين فالله بشر ثم لم ينقصوكم أنا إذن كبيرين شيئا وعبلا في الواشياء كميدة أولم يظهر أنا كالمن عليكم كركن أحدا قفنا فاتمه يجي نفسه ولا شو قتل لقمان دين لكن بلنكن إلالي على يدي قم مدة بلنكا حلو السبب إلا بلنكن إلالي دقاتنا يدين مايا يلا فاتمه دم واشترا إليهم قوة أحدهم بلنكا لقشان إلى مدةهم ماذا ساعطب بلنتان هنا إلا كيدبا ماذا شيء أصمة ووقتي في كوسما كل كاسة مومينية اللواماني إن الله يبوي له وعبدوا رجعلي المطلقين يبقى كفرجا يا معصية ذا يا بلنفرجا يا خيانة ذا يا دكارت إسكيلاريا لا إلى علية هذه مدام برئة بنا المريض يا الله ورسوله ورسولي ألي رسولك تبني المريض إلى الذين كوي أي بنان مريض قتيم آهت مغلب اللنتينو من المشركين قالا ذا حسيح قالا صعدا في الأرض تلك جديسة أربعة أشرين بلا يلا فرا وعلموا جذا أنكم مدينك غير معجز إلا إلى قوة دالينا إيا إن الغير كتيينو أيضا يبدي دالينكرين عبد الأدن إيا إير الأدن يسغال علم محريضه هي اواد محضه اي ولي هي كل كاي دم عايجي جارين كرتو وان الله بوينا مخزل كافرين كلام مدلينيا في الدنيا والاخره من القصر والقتل والعقاب ادويده كبابينا والعذاب الالم في الاخره اي كد ليناي من الله بوينا حق يا, بوين يا الرسول الى الناس الدات إذا الكيل له قيسي يوم العج حجكم هل ينتسبه له قيسي والأكبر هواين قبضنا وحال أن الله يباوين بريء أيه كيه هم جران من المشركين قالوا فرسوله بريء رسولكنا قال بريب كيه فإن أيها المشركون حدا كان نقطان كبرك إيا مع سيادة إيا محاربة دقالك رسول يا لا تجعل ما يزن فهو النقصان من قوتين أي خير في عنا بلن لكم الدينك وإنتوا لئتم حتى النقصان يكجتتان وديدان فعلموا هذا أنكم لدينكم خير محجز إلى أكوادا الجلناية إن إذا نهين وضشر شومن فوشك الذين وع كفروك على بي عذاب نوشك ألين اللحية إلا الذين كوي وأنبري اللقاحين آهاتم أضلق بلانتانو من المشركين قال كميدا ثم أضلق بلانتانك لم ينقصوكم أن النسخان منين عن من ديمين شيئا وحبا حياراته وحلقوا بلامي بيوحكا ديمين ولم يظاهروا أن انقرجارين عليكم على ذركم بذنك دين بباتذين أحدا قفنا فاتم ولم يستير إليهم إلى مدتهين مودد الله قبته أوره أبلن كاه إنك لقاك عرو تلن كودي ودم أيصيره إن الله يبواه إيه رب وحجة علية المتصدق تسأل عليهم فإذا أن صلا خلا شرو الخروم مركع ده بلي أفرت الله قبته سيف تعلنا قان دون دعانا شردا لحد هذا إن عند الشهود إن الله عز وجل جارن في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حورون ثلاثة سرد وواحد فرد سد عن ونسق مدن واجع خج لكن سد على يسكته وسد على نهر محرم يسافر يد الحجول كل خفر طابلو أشهر حور ما لجدا وحيك قارت أشهر الحج أشهر الحج سرده واصد حذيلنا مرة عابنا وشواشنا إنه كوجرنا يدي الغيدة وعشرة دي الحجة إنت أشر الحرم لا أشر العجلة إيه كل كأشر الحرم وافر هاي ما أنا إذا أشر الحجنا هذا كوجرنا الحج أشر معلومات أنا يكتب العابنا إذا صفر سياتل يعرفون كل كابريها ديسيمه فإذا صراخة حدوسيمه سيمو أشر بالليل. الحرم الحرم ماذا لها أفرتي بلدو أفرتي اللغة هدي لما لا نحن يا سمعين أيها بلن يحرير ملك فاقتلوا أيها المسلمون لا يا المسلكين قال هذا حيث مالا لماشئت وجدتموهم وحام وقاط حيث وجدتموهم إنو حتى حرم كشو في الحلي والحرم لبدبوا اللغو دي لأيها و لگا کرن کرا دروس انو گاو لو انت اج جي رسولك اي سو دواتي وانا مناسبه مرض رسولك وقتي جي شيبت دبت سيريه ان سنت كان واسنتكي سگالدو كل كان سنتكي سگالاد مركي بشي عرفه دماطفا سنتكي توبلاد باب اللوانايا سنت گاسا وفود اسلامكا جزيره العربية اللي بدي مجوغي كرته اي گال نمد لگا طيرو in gaalimo dalag ta jiruu kulka gaaladi wa la dibaate gariye cid wal baa laysu taagay laa wal baa lo galay اسلام wal baa lo dhacjogsedee in tiraar baa lugu sameeyay islaam khayri ne galan ama is liivan ama wa diman ayan sintakan baazan kufri iyo gaalimo حلا من حرام من كوا جامبا واخذوهم قبت هذاي فردار عرلان بامسية وحصروهم جدحرا ماشي مر أيامبا يشوطاجا ودوه فريست اللهم ياجا كلنا مرسل لابلا أركي كلجي وفريستا مركي قصب إذا مركي إلا يلا حقم مرايان قصبي مركان نقودا إذا قال لي ما ذيك النخدر إذا ما ذن إبا وذا إذا نوامير توصينا مايا صدح بقول إسلام كي يتقال كي معك أي أي سدح بوقول يا فريه تونين باي كل سغيري واين اسلامكي وا باهي ددكينا وا بوتي فين تابو حدي قال لي ماذي يدا قال كيي خماك نوقدا واقاموا الصلاه صلاه دن اي توسيه وا تزوكا سكدرا اي غوت انت لغوبدبادينايو سدخدو التوبه وان نقو اسلامكي لونقدو او قال ماذي لاق نوقدو اقاموا الصلاة سلادا لا توسيو ستكدي اللجوتو سد على أمرك يا إشكو ضلام فخلو سبيله كع على بنتو هي عنيريجي هي جيات كي لوفدي هي ورجافدي أي وقت راقع هرجالين سال لايا لا يا مايو إن الله غفور رحيم وما يهلا وقعدت المركي نخدين كهر وح الله عافيه والله كل كوه مايو إن الله يبوينا غفور للطيبين فتك طوابك انا الله دافد بدنه خخيم بالمؤمنين انت الرميسان الرعداء ونحن يسبرون مالك قوف قاله كامير انا ما قوس بها النقضة انا ما قبيل بها النقضة حدي الى حدي مالوحانه بانا ما امان اسلام كان عنده اسلام لماذا ادنا قيسان اذا جوهانو نغوتارgalo اسلام كغالا اور كاتان والار اينوودن حد اي وقتي كا دبيردان وا فكراينا و خوغا با نو ديمن باردي يا يا من المشركين قال ذا استجارك حدو كبداله ويديو او يراين يا حق هل الامان غليو فجله كسل لو بدبل وحلو بدبلنا يا حتى يسمع إنه مغلق كلام الله فرانق له كلام الله هي أي هو كرت阿根廷 أصلاً قرر البشر عين لا محمد ولا جبريل ندرسه بكلمة عليه مثلاً إلى باصدا عاوو إنه رجال وسادجي حروفه ولفاته ومعناه كلها من الله عز وجل انتا اريدان هي قفكي قبا كد جوجليا ان هذا إلا قول البشر ايون نقنايا حتى يسمع إلى او الأمان الامان قالينا يا كرام الله الى هذلكي مركو دغايتو او قران كدشي سلوا غريو اسلام كعوك قالو او ربي لان فيس الايمان كو شرحو نوبدي عانو حدو يرى ولي ما دركين حبايد موافير سنايا ودبلو اليناينا ثم كغزا Abi Lihu käsii, meemme he, kuitenkin siitä leginaa, harun tiisi, kyllä me shi dott kolla leginaa, on muslimga leginaa, meemme kisa, aasi in merkorena, me lasiyo, lampaani inu logu eliyo, kaumun allah قال لهم أرك، تعالى خذوه كيف سدابا وعربين كل هذا النوع جدا بيجيون إلى رب سبحانه وعزه وجله مؤمنين تديك هذا نقضنا يا سيجعل الدين الله إيري قاليو الله هو اللي بات قاليو إلى أمازون سلامان أما يسديفن الكدايا كيف سدابا يكونوا هو المشركين قالوا إلهي أمطيبا شريف وصميسي غيكي وحلاوة جيزه أحد ببلن عند الله اللاتي سبى ببلن أمويانايان وعند رسوله الرسول رسولك التي سبى ببلن أمويانان إلى أبو بعلي رسول بنيه إلى أنا شريف بيوصميء وأصنامي ألاهو أقولي كل كسب ببلن كذلله إلى ليناي قلاد في خارج أول <سؤال> يوم يربى لباكر بالله ليه جري بالله كله الآن لما يصير الله يري أيها اللي كان ما من بالانته عند المسجد مسجد كأديس العرب بنوبكرو مسجد كحرمز عليه الأديس أكو بالانته أولي بالانك إلى لنا يا دواتنا يا ندين كأيمن فما استقاموا إنتي توسين لا كم فاستقيموا إذنا توسنادا لهم إياقا إن الله إباوين معبو حجعليه المتقين تاتك إسلاليه أي إباجعليه إلاليه بلا ماذا وخيانيه دقارها قلينو كيف سيدابا بلا نقال أموهاني إياقوا باوا إياظهروا حبيق عانسر عليكم كوركينا لا يرقبوا إلالي المايا فيكم إذنكا مؤمنين تا إلا رب اينكو الى الين ولا قرابا لم إلى الى الين ولا ذي ما بلا صدر رساله اسكو الى اليا خفك الله دو كان الله كل كا ايمانادو جيره ولا اسكو الى اليا قرابا نمنه ولا اسكو الى اليا لبا uruu ad garab allama kala eto keye qobgan garabaati ka dhowsuu yira ballan hadhuu jirana walla iskool ilaliya kolka e baydin ku ilaalil maaya ahaliyadeed din ku ilaalil maaya ballan din ku Kemman idin Sijan, idin Dauran, idin Da Garejan, laptonu muogola, paa ksarruhum balan kotna, din, ja agli, ja gwana idelikika bahaleju. Saida Gorta, insalaha, uda malu, kerasulubili, al-hurum, hurmalala, sakturum, muslimina, datin, uħallaisan al-mużrikin, kallalalla laja, hajtu melalla haram fimli jaharam, muhum. يقول مرأي كوهشام وقولك أنا بحرارك مع أيها إيمان أيها وحاض إيمان دونتا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجاس فلا يغربوا المسجد العرام بعد عامهم هذا كل أسير الله أعركا يا حدي الله أعركوا إلا الدلول فاقتلوا الله المشركين قالوا الله حيث ماذا لم يشهد وجتموهم كوهشام وخذوهم غبطة وحصروهم شرع أودة عدو فريستا لهم إيه كل مرسدين حقل الله أركب إيه جيرا الله أركب وفريستا إيه فإنتابو قول ما جدكو هذا اللوبة نين أي فإنتابو هذا يقول لماذا كان نغضان وقاموا توسيان الصلاة صلاة توسيان واتوزكا سدح شردو الطوبة وإنتص أي اللغداف كرا كل صلاة مهمة حد أي توحيد كي قالان Oi kannohdan kalliimani, saladin etuusijan, se kadana dehijan, markaza l-elanzin ajan, fain tavu, ha da ikannohdan kumbrigia kalliimala, maa kamusala, saladin etuusijan, maa te uza ka, se kadana diven, fachallu banneja, se vila kumditkoda, markaza l haidin damarin, inella eba uinena, favuru li tajviin, فيعطيها قال ما اي هر وقل صحيحن الاو ناري يا بالمؤمن انت يبر ميشرعد و الى حد نقص من المشركين كامله حدو اشتجارك كوكلي يا بد على ويدي و فاجره حتى يسمع الى او لما كان هي كلام الله ورانك ابو كمغلو ثم kashu kubad baad ayo xumti si adamkiisi dadkooda sababka noogu naxariistay ee loogu saameeyay inuu xaqii digeysto haddana loo ila dalkoodi yaannaan bisaynaa annu mushrikeen inay qawm dabee ann la yaalmuuna waxa ugu kulka jahaliga ayaa dhibaatooyin ugu badan laga yaabo qof xewa لكن ساقاشا جاهلين قلت ايدي بالله مكهنايا كيف صدابا يكون هو هذا المشركين هو ابو شريك يالي احد عند الله بوين وين اكتي وعند عند رسوله رسول كاكتي سباقال بلا نقول يا شاو إلا الذين قويم ماهان احدوا اضلب اللهم عند المسجد مسجد اكتي مسجد كارعان محور ماذا لها نك أكتر إلي دقيدينا فما استقاموا إنتي تحسن يرين لكم إدين تحسن يرين فاستقيموا إدين كمسلمين تا تحسن هذا اللهم يجا إن الله يبويه عبودية عليا المتقي كذك هم عيسك إلالي الكفر والمعاصي إسكن دوره كيف يكونوا سلام قالوا بلن وهم نقدا عليكم كركي نكأ هذا أيال الله يرقوب دوري فيكم إذين كإلا إذين كدوري ما ينحرابن نمو بلاد ما تنبلا نجنا يرضونكم وإذن رالي قليان بأفواههم ورمعان أن هوس جرين أي إذين كرالي قليلا ين وتابع قروبهم لبيال خدي بسديدن إن إذن أمان سيا بالله إن إذين دوران إذن رالي قليان لابتادوا ما أقوله وأكثرهم بدن كونا فاسقون قوا فلاغا او ديناكه بعاي ربي الرسول ولديدي او فلاغا ايش تروا فسغي وركودا كنايك ايش تروا جاته بي ايات الله الله آيات كيبي سمان الدنيا كو جاتن قليلا ير او قاليمدي ليكا دورت ايغو اركايا رسولكي يو وحيغي سو دغايه اي امهيد الاسلام ايي عبدي <تصفيق> موغدا عصبا وحاصبا لياغو اجهدا ايه الدنيا وحسو كل معالوغو فلايا استراغو قاته باياتي الله إلى ايه ديالكي بدل كيدي قال لي مايقاته ثمانا الدنيا قليلا يار فسدو اووذة عن سبيل ودادية با اسلام نمدي باياوذينو نفطوذي نواكاشارين وإيق اسلامي مايان غير خود نواكاشارين ووحي اووات كلهاية وحي اوبهم شايا ya wa ay hadida ei wa ay udiida ay intii ba isku dareen kolka nofto odi ya gair kod ay lawadi wa islaamni mala ka udeen mar khasarrab gatay iyada dadki kalaa diinta islaamka khasoo kana balli unki kalana luminaayay mar khasarrab fulhunayay azam min qail ebowu innhum سأوعى هماذي ما هو كانوا قال ذا النقدين يعملون كواسمايا وقول يا فعل وعاى سمايا وحوة ملكا سوالي بحق وحق حق المؤمنين تنعرك لا يرغبون إلى المعيان قال ذا إذا بدروا عيكا في مؤمنين وفي برهمي إلا لكم إلى المعيان ولا ذمة بلنكو إلى المعيان wa ulaiika kuwa هم hum iyaga kali go ay al mu'tadin harra wa hara shabbi ya rasuliy deena ya dadka ayi waxo dhanba harar ku yihiin kolka dadan xuduuda ku ekaanay e wixii laga xarimay uguud baaya halashana anan ku qanayn oo ولا لماذا سدد عديد شيء ان أي الله بدك قف وحدك دونته على اخوة ولا لماذا الإسلام لماذا عُسقل أي لا كوير القرآن في سكريمك إنما المؤمنون اخوة حصولكم وعديدك صحيح كوير المسلم وآخر المسلم شروطه دو وسدد التوحيد والصلاة والزكاة سدد على مرق وقف كل يوم وولا الكين فإن تابوا حتى يقال لماذا كالنقضان وأقاموا صلاة صلاة توسيان وأتوا زكاة زكاذنا قدتان فإخوانكم فهم إخوانكم وأولا له وعانا إذنكو ولا له في الدين نصفك بأي أولا إذنكو لنقوم ونبتلك إنما لا إسهو إيمان قال إبَلِي ولا الكما ولا تارِكُ الصلاة ولا الكما ولا مانِحُ الزكاة ولا الكما فإن تابوا وأقاموا صلاة واتوزكَت فإن إخوانُكم في الدين ولا ليهم وعوي دين تعيديمكم ولا لا كل كيسد على شردي أو فين إلى أُحُي رسمه أنا أركوس عن ولا لِما دينتا علينا بريء ونُفصِّلُ الآيات اياتك قرآنك وقالا ديك ديكينا اي قومينداد يعلمونا إلي وحبارتان دون اي اوغانا حدادا اذيكي وحبارشربين ملكا وحبات تفسيلكي كوغمية اياتك اللا كالا ديك ديكي حديه قالدي بلمادي إيجيكو برهيان قولك وارا بلمادي با عدود لاسا ماييي لكن ايجيكو بلمادي برهيان محا بلمادي برهيان ينتادى دورا او عكشاگان الي يا رسولي يو حدا يواكشاگان قول انكا كل خاصي بلنكي يي بغي يا لو غران يا فينا سوره ديكون يمن دونتا اولا ان سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب يا رب عكشاگان امر الرسول عكشاگان أما دين عكشاگان عليه علاهم مقدس كان دلي شرحه إلا وهو أكثى غيامرك مناسبين تلاجما، إياه واحد ورنجي، حاولني يحومه، هي عداوي على الدين وهم جرت، ويسك على سينه إنه باشا، وقت يمسك قادنه إني، إنما كن أنا خوده وأن جواب يقول بالله، وحياته والرسوله، كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، تناوسيه أكره. قولك وحي على هم كافتنك قال اي مخدسك الله كميدة كسولك كميدة قرآنك كميدة قولك وحاس وقفك ملكو الدروح ماتا قال تعالى اي بوهوا الى وإنك ثو حتى يقال هذا الجميع ايمانهم ناريالك يبالنك إذن الله قالن من بعد عهدهم حتى إذن الله ظلمنك كذال حتى في دينكم انت النفرق ليان فقاتلوا مسلمين اللذك علم ائمة الكفر قارضة من هذا عرورت يا اهوانك لا ردك ما ماذا عرورت اي اهوانك اي اوائيلك فحوا غنيمه والله تليني وحالا ردك علمي انت عشان قاتك يا محارف انت في سورة البقرن وقص عمرنا قاتلوا الذين يقاتلونكم يعني قوة اللذك علمي اللذك الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا الرؤيو حوانيو مجانينيو ويانيو قيس السوفيات كلها جرباء عيو وأزجعت الغو قبنايو ولا نقارينايو ندري مايو فقاتلو لا يا أمة الكفرى كاردا ماذا حدا سأل كله الله يعول إنهم لا إيمانا دار لهم ومسجلان أو حضر دارتي Ina lineni, on lowrein, ina ka bahadei, lowrein ja ajan, idinna laja, la' allahum mudnantooda, sida arita markeilla uguat, kia jo la lajo, jentehun, ina kaharan kallimada, ija faregalinta diinta, ija ballan ġavinta, ina dartet, kaharan torte, pa' lolla ina ija, kollejt binajia, għadaji kallimadi, edda dara kalafusi إلى آيات كثمنا الدنيا قليلا ير كل قسمان كقليلها قل ما تعود الدنيا قلي أ الدنيا فصيولا تيسكير إمرك أي واحد غاتين ما الدنيا واحد تهيب للارك أو قل ما تعود الدنيا قلي ثمانا قليلا الدنيا ضو ما هاي أي آيات كذا بكوي بسد واحد أو ذن عن سبيله على الدين ايه امده دي النفطه ديه غيركم لبدا فاكسرين انهم يرى ساواعهم ماذا ما وعي كانوا في الدنياكو ايه يعملون وسمعي احنا ايهاتك ايهباي يبسدينيو وداد ايهباي قويه لا يرقبونا الالي المايان في مؤمنين وفي ابرهم ايه إلا ايهباي يقرابانيو ولا ذنبتن بلان لسمعيسي مثل مؤمنكو الالي المايان أولئك قوة هم يجا أي المعتدون قوة حرارة حدودها جدبا تابوا حدايك علمذي يجففك النقطة ما قاموا صلاة صلتنا توسية واتوزك زكتنا بيفن في إخوانكم فهم يجا إخوانكم ولعليهم في الدين أيديم قولا ونفصل وأنفصلوا الآية آية طرانك أي أن كلا لقوم يعلمون وحجانا وإن كذو حديث قاله بريان إيمانهم دارياك أي قاله حديث جريان من بعد عهدهم بل إن كي قال إنك جذل أو طعنوا فرجليان الدرا في دينكم إنتي نوح كشجر أقاتل ولا تعلم أيمات الكفر كلا ذملا حذرا إنهم يجا الله إيمانه داريا لهم أمسكنا ننو دوري ما يندر الله قيم الله رهين إقاب هنا قيم الله ملك حسولنا قيم الله ملك كل قصاصة يندر توضوا قيم الله رهين لعلهم مدنان توضى مركا اللي إدبيو هنا ينتهون الرابطوما عن الكفر والمعاصي وضعني في الدين ومخالفة الله عز وجل هنا كره الرابطوما درد ولا تقاتل عن هذا الولي المسلمين تل العربين أي فليه على أفرتي بلو هدي لماذا كجمعات الجوكتون ألا تقاتلون أيها المسلمون مويدا لده قلمي قوما تد قاله ديو نكسو جبيي أي مانهم انت يقففك له أي كنا متن إلا بدا قلمه وحاوه ريسا نكسو إلي بريي أي مانهم لا بيجبيا واكاو من ملك الدرمبايبا سمعينو وهمو وهم اي دمعان بيخراج الرسول رسولك بحنتيسي اي اي دمعان ملك اللقا سارو صدح وهم اي اي ابدأوكم تقال اي دينكو قال اي اول مرة اوهدي رسولك اي اي فكيسا اي ربان اي سفره كان يتوسع قصدان اي ام تقال كنت لك كنت لك قراش باسعود دوسي كان سو دوسي مكالمة مكرمة بدر نت دقال كل كان مسلمين تو قال قال خوالو دي با تاع كو كو وقف كودي سبعات وهم ايجا بداوكم يريدوكم بالله دقال قال اول مرة قال المرو دعملش موريسه وبدر ايجا عايزينكم بالله باي سبب له دقال لي ويدان اتخشونهم ما ينات كبقيسان با حداي باغلين تيوي فالله إبوين أي أحقوا كو قرلة أن تخشوه إن كبق ذانو مركي سفوا لسان إن كنتم هداتيين مؤمنين كوارفوا لغو رمي فلا تخشوهوا الكفار كالله كبقين إبوين كبقوا سيدا مركي اللو عربي قوش المسلمين تالله يبوه يارك إيا قرقار كلولة الذي قاتلوهم مسلمين تي قالو دي الله دا قالما حد ادله دا لنتان يعذبهم الله لهبا قالذ عذابيا بالأسر والقتل شري بدر كو دخداي اياق قارنا قفاليسن قارنا دليسن قارنا داويسان قارنا ارالايان خل خيدم كك عظميغا قا. قاتلوهم قالذ الله ما قالذ يعذبهم الله الله قالذ عذابيا و خونه با قالذ كعذابايا ايديكم إذنك قام يالك إنه هو حديشان إيه وحد غفارتان إيه وحد أعذان إيه وحد أعذان أي إنه قنائيان إله باقعانت إنك العذاب أي ويخزيهم إيه بقال ودلينا أي سورة أول كيذانا وهينكو الله عم نخزي الكافرين إله بقال ذا دلينا تنوا vai ansurkum, idin ku idin hilin aja, alleihim kalada korkalaa, boo idin ku hilin aja, ko idinka aja käväkero, ija kuja ija kaupta va uhraa ja vai asvi, ebo uadoin aja, sudura kaumen, dathapadi alkoo, muuminina hakarumei, o uhapbaden bei kaladen kansaraisi, musliminen debijiren, elbä muslimiintu kuvaren, kulka elki ilu يا رب الله تودك عافيني كل المسلمين تا تانسرريان قدر استافاجوغا اي غارادا كاسو هويان الله تودي عافي ما ليسا اي يشب بوع عافينا يا شذور قومن تضل ابيالكم قومنين حق الرماية وايديت بواتينا يا خاير قلوبهم مؤمنين تا لا بيالكوا قملكي جهادي على دي كوجيرت اي يا اما حقي كاردا ويطوب الله إلا بغطوبة أخباري دونا على من روحكرك يساو إبعو دونا وبدأت قال هذا كميدا أيها بصوه مين دونا إسلام كان سوكري دونا والله إبعوين عليهم ألا أجوم ديش يأرمو هذا وأقوم بدا حكيم ألا مامل ونقسم في صنعه وفي جميع تصرفاته ألا كم مرتبدا ولي وعسى تقولا بدي قم بغضني أم عصيتم أيها المسلمون موحى أدم ليسن أن تتركوا إن وأن تكليف بجرين ولما له إبامو جن الذين كذبوا حيو أو أن تكلف بجيران ولا ما يعلم إلا إسعوسن إبرمجين الذين دتكم جاءه دود قال لهم أي أنتم بدينكم هذا ليكون عند قاللمن يا لا كلا سارين إن الذين كذبوا حيو ميادم لي ليسن توقوا خلدنتهم خلنا أملحهم إذين لا يذكّر مايو تكاليف بأيمانه إذا إياه اللي أوامره وادعما دافرو هذا كلا ساري دونا كفكو إيمانك كن دبّي أي أمريكا بوا أكماها كفكان إيمانك كن دبا أي كل كاسو دوا دم مرمرين أيها أيها المدلّملا في صورة البقرة أيه إنك صومرني أم حسيمتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مسدهم البأس والضرا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ما نصر الله ألا إن نصر الله قري كبير لميتى أم حسيتم أيها المؤمنون ما هو حتوين إذن تتركوا من إذن دافع فلما يعلم الله يسرا سيب موجن الذين دتج فهذو تعلموا منكم اذن كمذا او لم يتخذو انا يالا من دون الله ايبا كسوك ولا رسوله فسول كسوك ولا المؤمنين انت ايبا رميسي كسوك انا يالا وليج صاحبه صاحب. وليج هو يقف محبديس اي لابتا اذا كجيرتو هذا ذو جعشاي او محبديس اي قارتي خير اذا انصريه وحكا قرسني قل كاقوبة قالة حريكا سأسأل للي إلا أقعد أقول كون الله رحينا إلا أقعد أقول والله هو خبير أن لا حب أقعل إما تعملوا وأحط قولي يا فيلسوفين أيسان قومي يا سنا أي ولا بدي بأجي فيجازيكم علي ويدنك أظهر مرينايا وحاسم أيسنا ويدنك كل حساب تمايو لا تقاتلون أرموا إذا لتقلم أداة تعظيم والاستعارة بنايا هلا تقاتلون أيها المؤمنون مويدا لدك قوم قالوا نكاسوا برية أي مانهم طريقا إذن لقالا أوه همو دمعي بإخراج الرسول نبقى بالعندسال لك سارة وقتا أوه هم إياك بدأوكم إذنك المؤمنين تأثنكم بالله تقال أول مرة مروا تقال لعمرك ورئيس في بدر إنكم تقالوا جهدين اي ايكو تقالدنكم باللهين اتخشوناهم مكبق ايسان فالله ايبوين اي احاقكم قرل ان تخشوه ان اتكبقضان ان كنتم عداتهين مؤمنينكو وحفر مي فاخشووا الله الا كبق ولا تخشووا الكفار قال اكبقنوا قاتلوهم لده قال لما الله يا اذا النار اي ويخذهم الله قال هذا دلينا يا دل إلَّا يقفار يا دا يا عرب يا ليسوا ضرايا ويانصركم إبليس يدّين كارعايا عليهم قال هذا دوشة لو إني كأغلاب ديا جوش يا جفا جفا دا يا قبط ووارا يا ويشفي إبوا دوينا يا قوم تضلاب يلقو مُؤمنين حق رمائي أول إل غبي أو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 والله آباء عليم بخلقي انكس هل هو قوم بدن حكيم في صنعه إلا كو حقما بدا في تصرفاته وحسماية إلي الكيو أم حصبتم أيها المؤمن موعد ملاينا إسان أن تتركوا إلا إذن كالتقايو تكاليف سرعها وقفكوا إيمان كالتبعي وقفكوا سن كالتبعي تكاليف كالسار تأيضا ممن اللي ذنبا فأيو فأيو لم يتعي لذكو موحو ملاينا يأي أي أعصابو الإنسان أي يترك ألم يكن نطفة ممن يمنع ميو ملاينا يأيو تكاليف بأي مانيس كالساريس قفك إيمان كالكدبي يقفك إيمان كيسو بان بي أم عصبتم ووحد أن تدركوا اللي ذنبا فأيو يعلم الله Isagon Eba Mujin Aladdina Dodhka Jahadu Dagala Mai and Nafi Yamal Anam Midnight Dibu Bigan or Minkum Idinka Mumininta Idinkamila Walla Myatahidu Ananyalan Mindunilla Ebawainakasoke Wala Rasuri Subana Kassoke Walla Mumminin in the Aliya Rasul Rumaize Kassoke Anayalan Wari Yatan Waday Hosa Uj Sirta Muslim Kadara Hasio Anayalan الله خبيره هو خبيرهم خبير الله حق وقال بما وعاد تعملون سمينا ايضا الا اجي او ستكونوا حسابتم دونا اذا كن اول مرين دون ما كان للمشركين ان يعمروا مسجد الله او مساجد الله غيرك ايات كان مشركين في مكان جوقت اي او يكون فاني جيرين محمود الجيرين, الجيرين حرمك حق دي حقايان يا حاج يا شيء ورا بينا أيام أي واحد هيستي مركزين بيجي لنا ناقمر كيفانا أيام حرام كيفان نقطع عندكوا عنا وإلى عنا ترميم يلا قران نقص ماينا حاج يا شام ورا بينا حاج كان فيرنا كل كاسين نبيك كل الليل يجري حرام كيفو كتير ألكيسيبو كتير خرابي سيبو قوي كل كاسو على يري حقبة أماليه ذين يا حرام قاتية ذين يري إذنك بابا قاله قولك حرمي المساجد المسجد الله عامره أما الهندسه أما وحبه بأن يحلوه أما استيره أما صياني يطيره لكم صلوه أما عباده لكم عامره شقدين بمئه مالك دمبانا وحائمان دونتا أجعلتم سقاية الحاد وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الأخر أذنك موحى موتين الشميه قال تعالى غير ما كان جدوا معها للمشركين تقوموا شريكي علي أي يعمروا مساجد الله إلى مساجد مساجدين إني عمران جدوا مالح أي بالبناء أي خو عمران مالح شاهدين أيقوا قراءة على أنفسهم نفافيالكو هذا كوركو هذا بالكفر قال له سوك رماتك إنه قف قال له ما قرته Inä ei kallimaa diin kirtan saubannankaa vammatalo so masiii baanai ama kristi baanai Ema yhud baanai Ema boudi baanai Hatta niipa saubkumaan nol-nol kumal Sinaasi ikuniin kaan karin maayya Karin maayya Kalka ayyako shahidina qiraiya Hala anfusim Nafafyalko odakorka edha Bilkufri kallimaa kuo qiraiya Ulaika kuwa Hadutat hobatay Aamaluhum Amaliyalko adhi وفي النار نار قد هذا أيهم إيه خالدونك وارعيان قلت يا مساجد في الكوبان قلت الله دي امرد مساجد الله اما وحوء بحنا الله لما يصيره اما لا نوره اما قد يسلوه اما ديسته او سعيه اطل انما عد كلماء يأمر وحا عمرا مساجد الله الى مساجد دي سوا عمرا من دد انباء عمرا تذكال الله مبحنا همنا رميه بِالله مرقوال إله وإلى واحد كان قد رميه واليوم مالي رميه الاخيري دنبايسي اوه أقام اوغي الصلاة صلاة ده اوغي وات الزكا زكادنا قطي ولم لم يحشك باقيم إلا الله ايبا ما هانا عيد كاله قولوه مساجد عميرتا اقووه كان عميرات اوضل ايقيم الاذاي لا كان ربو حوله دت كان عليه يجعل الله ترينها يا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إذا رأيت من رجل المسجد فشهد له بليمة وقرأ هذه الآية أيذان مر كان النبي عقيا ومن الصعب الذين يضللهم الله في ظل يوم لا ذل إلا ذل خاتل قلبه معلق بالمساجد قل قصى ربي لي فعصاه حارون أولئك كوان لا تلمان ما قال تلمان في من أمن منا بالله واليوم الآخر وأقام السلا وأتزكى ولم يخشى إلا الله فعصى موضا أولئك كوان لا تلمان أي يكون يكونوا هذا هذاا بين مذيين من الموتدين تتكهنون صنعتوسا إني كمدهين بين مذيين لا أنتم أيها المشركون حاجبا ورابنا أبيقه أبوح كوجمتل والذين كفروا عمالهم كسراب بقيعة مثل الذين كفروا عمالهم كرماد اشتد بهير كل كعملة ميسى أتقالد أي أبوح ما كان أمة جد للمشركين تتجيب وشريج عليه أن يعمروا إلى عمرا جد ماله كل كقال مساجد سد سقكوا مايلة أن يعمروا إلى عمرا بالبناء والصيانة والترمام تفريش إلى يقصون مليان المساجد جد ملو شاهدين يقعوا قراءة على أنفسهم نفيا الخلا بالكفر قالمو أو كل مسيح بناي هي بودي هي يهودي بناي ولا يكروا عيك المساجد ما يكون مساجد بساعير حبيط الهواتي أعمالهم هم اليا الخلا دي بعض وعنقوا بي كفرقا يقال لماذا وفي النار آخراتي لتقانا نار قدير بيهم قال خالدونك ورايا إنما داد كلبا معا يأمروا وحكريتا عميرا بيسا إلاكوا عابدة مساجد الله ألا مساجد وحا عميرا بالعبادة والبناء والصيانة والتفريش إنت وحاكو أمن رميه ورين إلاه إبوهينا يول يوم مالين الآخر دمبيسي أو أقام أغي الصلاة سلاد أغي ترسيي وأتزكى سكتنا بحييي ولم يخشى أنان كباقين إلا الله إبوهينا ما اتكالي أنا إتكالي أنان كباقين فعصى الله أركي أولئك كوى حسى من الله واجبه فعصى موضى أولئك الموصوفون بما تقدم الرماهر دوكم صوت المامي ايام مودن اي يكونوا الى يهادا من المرتدي تذا دونك غديس قوانونسن اخيرانا الا يفتي يكونوا الى يهادا من المرتدي كو ودد حقا كوتوسن والله اعلم